يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحادث اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم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 122-أولئك هم الراشدون 123-فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإلقاء طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحو بينهما فإذ بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإذ 124. فأصبحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسقين 125. إنما المؤمنون إخوة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 عساءئ يكون عساءئ يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بأس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبع أولئك هم الظالمون يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن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 وَجَعَلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم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 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليٍّ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل لله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن قو